وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ وَأَن يُؤْتِيَكُم بِالْقَانِمِ بِين وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّ كُم مُتَبَعُون وَتُرُكِ الْبَحْرَ رَهْوٌ إِلَّا هُمْ جُنُودٌ مُرَقُّون كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِين كَذَلِكَ وَأُورَثْنَاهَا قَوْمٌ آخَرِينَ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا غرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين فما بكت عليهم السماء والأرض ولقد اخترناهم على عِلْمٍ على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاءٌ مبين إن هؤلاء لا يقولون لا يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمنشرين